لما فان رسولك عنيتني غدا هراءاتي ادبه سدفان بغافي موين اسامر دبران سلاما اسان رت قرعو افرفان نور وهيه نور ملائكه ارغو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وحي ان بوجل كبو ما تدري سورة اقرأ يوقان على عالك آية شمس حال الرتب هاليسان قدى حرائي جرني آيان سنين بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هقأت مام النووي رضي سراها جلاله اوكي جدي اول لي وار رسول ربي هينا ارتبو ايه سوره اقرااتي سلفني يوقان والرود نكغاري ندر دبرهون دي سانيتو سوره تن تهو ارتي وليغلني جران سنين بودا وحي الرسول ربي رادان جدي يرغ سوره علقي الراء اي شني بودا بويا مراس ايسان الرادابته إرقى سني سورة مدثري إسانتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصدر ججات إسان رتبوتي إرقى وحين الدانابة بودة يرود راتي فإسان رتبوتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرو إساني كيستتي المناما قرر ربي تيامو ادان قودتال قوني درا خجيرو اساني كيسات اسان قرار ربي تيامان دامي مكه اودوجران نما يامن يوتاتو دامي اللمتا دامي ارغ مدينه قالني نما يامني مكه ما اودوجران Yam Sadi Sada Jedam Lampan Yam Saba Sani Namayaman jadam. Yam Sadi Sada Rasul Rabbi Namayaman Rasul Rabbi Sallallahu Alaihi sallam. Mati Isani Hadamanah Khadijah Rajaal Kabani Jolle Dubrat Isani Ali Ibn Abi Talib Fa Zaid Ibn Haritha رب جرحند الرايو ها جالات كنني يامو جل قبر كنني يرو سنيت وراي سا وجي مناغالو هرغا كانا رسول ربي غارا ناما جدي بيان ني دويسدان نما امانان نما جالاتان نما سرريم فچا سجچو بي كان يامو جل قبر اينون جل قبر نيوجيتته كاكا ابي بكر فان جل قبرن ابو بكر ني رسول ربي دوโก اوم إذن كانت دعوة رسول ربي نمنهم دنود أقهو جلقب نمن سلاحييسته إسانت أمنونان والدرقم إسلام مادود رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورأ إسانت سن أروت مقبعدا وفندقنا وفندقتنا وفضيصا بأيبا تنيوان أما والجتاجر تنقنا نمتهم ملسنا إسلام ما كان نمتهم منا حاگا غافر دي مرتي وحي نو بوसे उल باسا جلوت جي دلنين اومن دي كونن يرو صلاتو بربادن گرا گدا يوقاني گرا دو قوهي بہني اتكيت تي اويسنيتن صلاتو دل كبن اك قريشي سانن اگر اجي قريشي اك ايسانن رسول ربي ارتي واجباتي سننيو ما نمله درقماني نتي ودو درق با اسانه بتي انتهني ركعاله لم ودو ادون هم بعد ركعاله صلاهني ارغا ادون ليو ودو دو سين گدن سين لل ركعاله صلاهه يسني وسبح بحمد ربها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رب جل يتبته وسبح بحمد ربك بالعشية والانفجار جل رب دبة الله فيتباني أنا مأذو فجر مباني يوقع ذو أذو مباني ركع على سلاطني قال قال الله ركع يوم أنتم قناف ركع قناتنا سلاط ورثوه قنام سبي بياني يو حافظ من حجر كتاب ايصاف فتح الباري في سجع جره رسول ربي فدو إسراء في ميراجه هند من ني صلاه ثني صحابه الن صلاه ثني صلاه سن واجب مو سن جت رت والدبيتو جراج دو علماء عاتي یاد غرا غرا قبني صلاه شرم تندر واجب تعت مؤكجت واجبني دلكما كته صلاة ودواء دونهم بعد درا في صلاة ودواء دونهم دين درا والرجلة جراء رجاء إساني وسبح بحمد ربنا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رجاء كننا جلاء عبر رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرآن تور إساني أمن خان توابر سي سو جل كبر خر غند و هي گودتاني بوتا اتوال گيان غند ارقم علما ابا ارقم اچرقني اچتي والگيان بوتان اسان ويرتو دعوا برثاني ارايتي فجاءن يو كا ارايتي برثاني ادان ديمان اچيچو رسول ربي و دوكنتجرنو و گاسديتاني هدون إسانتي أمن أول يوم ما تدري ربي سان الرها جلته رسول ربي لقوم سده أجبود رسول ربي دعوة الباسني اركض قصديه ربي الآن فسد بقي شيء فبقي هي من مت واتي عاجز خنجر إني إسانتي مرة أكانت إسانتي إِلْمَنَ مَاتِّهِمَنِي بَأَيْبَعَسَنِي وَأَنْجُرَانْ رَيْسَنْهِمَنَّ دَلْسِ تَيْنَةَ الْاَفْتِبَرَنَّ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ